وَلَقَدْ تَّجِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْهُ ۗ وَمَا لِتَقُومِي إِلَّا مَن يُؤْمِنُ يوم يأتي تأويله يقول الذين نشوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت بالحق تفعل لنا مي شوفا ام فان باو لنا كان சுப்ப فَإِنْ قَصَرُوا أَنْ خُذَنْ وَمَنْ لَنُهُمْ مَا انْتَهَى